أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تضع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك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 اَمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ دَعِيَّاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ قَوْلَكُمْ بِيَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَيَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فإن لم تعلموا آبائهم فيإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم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 معروفة كان ذلك في كتاب مسحورات، وإذا خذنا من النبين ميثاقهم ومنك ومن نوع وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ما منهم ميثاق غنيظا. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعدل الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود دلم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إن جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإمزاعة الأضصار وبلغة القلوب اللعنة جرا بالله الضن هُنَالِكَ بَتُنِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَهُمَّا وَعَذَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا فَإِذْ قَالَ الطَّالِينَ ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقضارها مَسُؤُولٌ فِي الْفِتْنَةِ لآتوها وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانَ عَهْدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُل لَّيَفْعَعْكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ يَمِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل مَّنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُم شُرُورًا أَمْ أَرَادَ بِكُم رَّحْمَةً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 أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليهم من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بمسنة حدام أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإي يأتي الأحزاب يودو لو أنهم ما في عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إليه لا ايمانا وتسميما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى لحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا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 وَكَفَّ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَذَلَّ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيْصِيِهِمْ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 يا ايها النبي قل ليزواجك ان كنتم تريدون حياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعهكن وان سنحكمن سراحا جميلا وان متلين الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات من كن فجرا عظيما يا نساء النبي من ياتي من كن بفاعشة مبينة وعفنا العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير.